باتش هاد وستي وغف اي دار رب القلب هو عليها املها كفغ على, علي, هاب. علي خير حقوق الطبر والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الفرقان الإسلامي المنتج المنفذ سرحان سر سجد اسمك اليوم الممات انت سر الله اوجد بالحياة بالعمر نبذيك بوسي الاعداد جفق <تصفيق> لأخبار طاحي islam mun ulomat aisha ma'otha Yip tahrni ki lha bi bi bi nnek hu Omri ki lha hua kiya aslil kitab Jibba qal i'zaibar Da hai ilgab